وفي هذه اللحظات يتجه فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم ليأم المصلين في الخمس في العشر الركعات الأول من التراويح الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين en daarboed, waarin je kan staan. Ik dinna sorop en muster, ik noem erop en ledina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 ماء ثجاجا لنفرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبواجا سيرة الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت من بصادا للطارين مآبا لابثين فيها أحقا لا يذوقون فيها بهدو ولا شرابا إلا حميم وغسّا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا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 Laat dan in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 فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأرى آية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذهم لذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقاً أم السماء بنار فع سمكها فسواها وأبطش ليلها وأخرج فَأَمَّا من طَعَوَ وَأَثَرَنَ حَيَاتَ الدنيا فَإِنَّ الجحيم هِيَ النَّمَوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَعَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ استمُنك من ساعتي ان يا Las Ja, dat يَا بَشَرُ إِنَّنَا نَرَى الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبَبَهَا شققنا الأرض شقا فأخرجنا منها فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق ظلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعانكم فإذا جاء يَا فِرُّ الْمَرْءِ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لَكُمْ نَمْرَءٌ إِنَّ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ مَنْ يَوْمِهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ Alleen maar En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 إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوس حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت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 فَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَطَّاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُهُ قُم وَلَقَدْ رَآهُ مِنْ أُفُقٍ نَبِيلٍ الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هو شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو ذكر للعالمين لمن شاء منكم أي يستقيم وما تشاء. الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراطا واستخيم صراطا الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضوء Als je het de mensen die je de خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل بالدين وإن عليكم لحافظون جاران في جحيم يصلون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 uh -huh. الذين يكذبون بيوم الدين وما كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عندهم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 إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينسلون هل صويبا الكفار ما كانوا يفعلون؟ الله أكبر. <تصفيق> الله أكبر <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.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 Als je het hebt over de rug van de kerk, dan heb je de rug van En dan En من أوتي كتابا بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابا وراء إنه ظن أن لن إن ربه كان بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما له لا يؤمن Voorzitter, ik ben de eerste persoon om كذبون والله أعلم بما يعرض فبشرهم بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعمل الصالحات لهم أجرا غير ممرون والسماء لأصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماء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 فوز كبير إن بطش ربك بشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الوفور العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود ذرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن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 السماء والطارق وما أدراك ما الطارق نجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج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 inna dana kayda Assalamu alaikum wa een keer naartoe gaan. akbar. Allah.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 Sephrik is mijn zin. Deze zin is mijn zin. Deze zin. Deze zin. Deze zin. Deze zin. فَوَنَيِّسُرُكَ مِن لَّيْسَرَا فَذَكِّر إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية أجوه إذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجوه من يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة لا تسمع فيها لغية فيها عين فيها سروم مرفوعة وأقوام موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة لفلا ينظرون إلى الإيمان كيف خلقت وإلى السماء؟ كيف رفعت وإلى الجبال؟ كيف نصبت وإلى الأرض؟ كيف صطحت؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليّ بمسيطر إلا من تولى وكفر. Veiligheidssituatie in het Akbar. En daarom En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 فأكرمه واعمَه فيقول ربي أكرمَن وأما إذا نبتَ فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانَن كلا بل لا تكرمونَ اليتيم ولا جحَم Soms in de buurt van de buurt van de En يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينثق وثاقه أحد يا أن النفس المطمئن فدخلي في عبادي ودخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأن تحلم بهذا البلد ووالده وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أحسب ألا لا قدر عليه أحد يقول أهلكت ما لبده أيحسب لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهدين نجدين فلقد تحمل عقبه وما رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا مطربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا. وعليكم ورحمه الله كذبت ثمود بطأوى إذ انبعث فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا فكذبوه فاقروها فدمدم عليهم رب بذنبهم فسوا ولا يخاذ عقبا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 فخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنهما له اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأهد عنده من نعمة تجزى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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. آه. آه. والضحى والليل وإذا سجى ما ودهك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤديك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك آئلا فأرنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بِنِعْمَةِ ربك بحدث أَلَمْ نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك Voorzitter, ik wil de collega's bedanken. Ik wil de collega's de collega's bedanken. Ik wil de collega's bedanken. de ما عددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحتم الحاكمين الله أكبر الله أكبر Aannameens de wetten en Assalamu wetten. En de Assalamu en de wetten. En akbar. wetten akbar. de wetten. En de wetten en de الصراط المستقيم صراط الذين ان عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا <تصفيق> بهاء اسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى يطغى الرأ مستغنا إن إلى ربك الرجعى ارايت الذي ينهى ابدا اذا صلى ارايت ان كان الا الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الم يعلم بان الله يرى كلا لا الا من ينتيل نسفان بن نصيه ناصيه كاذبه خاطئه فاليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب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 سلام هي حتى مطلع الفجر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صغفا مطهرة فيها كتب قيمة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 أولئك هم خير البدية جزاؤهم عند ربهم جنات أدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه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 وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس عشاتاً ليروا آمالهم فمن يامل المثقال ذرة خيرا يره ومن يامل مصالة ذرة شريره والاديات ضبحا كالموديات قد فَالْمُغِيرَاتِ للمقيرات فَأَذَرْنَ فاذرن بي نقا توسق نبي جمعا ان الانسان لرب لكنود وإنه على ذلك لشيد وإنه لحب الخير لشديد أبلا يعلم بُعْثِرَ بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عجة واضية، وأما من خفت موازينه فأمه غاوية، وما أدرى كما هي نار حامية. Al-heekomut takazur, ma kalla zawufa talamun, tumm, kalla zawufa kalla maar alun ons vragen, jullie zijn degenen die het meest de in de Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi, rabbilahi, alhamdulillahi, rahmanahi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وادده يحسب ان ما له اخلده كلا لينبذن في الحقمه وما ادراك ما الحقمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في امد ممدده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 لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله أكبر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 عن الذين لا يؤمنون الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصليين الذين هم عن الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون إنا آطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانعك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا لا تعبدون ولا أنتم آذون ما, ما, ما أعبد لكم دينكم. الله. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله الله أكبر. الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيديا حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحده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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنهمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسب إذا وقب ومن شر النثاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس والأسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد بالآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى حمدا ابد الابدين في كل ساعة وحين الى يوم الدين الحمد لله كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك حمدا لا يبيد ولا ينفد افضل ما ينبغي ان يحمد الحمد لله الذي لم يزل متكلما متى شاء اذا شاء بما شاء كيف شاء تكلم بهذا القران صدقا وسمعه منه جبريل حقا وانزلهم على محمد صلى الله عليه وسلم وحيا يوحى فالحمد لله عظيم الشان الحمد لله المتصف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الكمال والجمال المتفرد بالانعام والافضال المنلم بالعطاء والنوال المحسن على مر الايام والليال حمد لا تغير له ولا زوال واشكره شكرا لا انقطاع له ولا انفصال الحمد لله الذي لا يرد من رجاه لا يخيب من رجاه ولا يرد من سأله ولا يقطع من وصله ولا يبخس من آمله ولا يستوحش من استأنس بذكره ودعائه سبحانه ولا يهمل من توكل عليه ولو التجأ إليه الحمد لله الذي لا يضل من استمسك بكتابه ولا يذل من لاذ بجنابه الحمد لك بالاسلام والقران الحمد لك بنعمك التي لا يحصيها الادون ولا يؤدي حق شكرها المتحمدون الحمد لك كما حمدت به نفسك وكما حمدتك به انبياؤك ورسلك لا اله الا الله مجيب الدعوات كاشف الكربات الفاتح بالخيرات مالك المحيا والممات لا اله الا الله في الاخره والاوله والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرته وأصيلة لا إله إلا الله المتوحد بالجنب الجلال. بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الاحوال على التفصيل والاجمال تقديرا وتدبيرا المتالي بعظمته ومجده الذي نزل الغرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم لا اله الا انت سبحانك اننا كنا من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحان الله والحمد لله عدد ما خلق سبحان الله وبحم سبحان الله والحمد لله ملأ ما خلق سبحان الله والحمد لله ملأ ما في الأرض والسماء سبحان الله والحمد لله أدد ما في الارض والسماء سبحان الله عدد ما احصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله والحمد لله ملأ كل, كل شيء سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والأوامة سبحان ربك رب العزة عما يصبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان من احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا سبحان من وسعت رحمته كل شيء وعاش بنعمته كل حي سبحان من ذلت لعظمته الرقاب سبحان من لانت لعظمته الشدائد لقدرته الشدائد الصلاب سبحان من وسع صوته ضجيج الاصوات باختلاف اللغات ألا تفنن الحاجات اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وازواجه وذريته وصحابته كما صليت وباركت على ابراهيم اللهم انا نسالك بان لك الحمد نشهد ان لا اله الا انت فدين السماوات والارض المنان الحي القيوم ذو الجلال والاكرام نسالك باننا نشهد ان لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد نسالك يا مجيب الدعوات ويا كاشف الكربات ويا مجيب دعوه المضطرين ان تجيب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك معظم فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك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 اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويؤمن بمحكمه ويقضي ويقف عند حدوده اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن واجعلنا والمسلمين ممن يعملون به ويحكمونه ويتحاكمون إليه اللهم ارفعنا بهذا القرآن الدرجات وكفر عنا به السيئات يا رب الأرض والسماوات اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعله لقلوبنا شفاء ولأبداننا دواء ولحياتنا حكما ومنهجا وفي اخرتنا شفيعا يا ذا الجلال والاكرام إلهنا أكرمتنا بختم كتابك فلا تردنا عن بابك فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإصلافنا في أمرنا وما أنت تعلم به منا اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وأمدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما آلنا وما أنت أعلم به منا لا إله إلا أنت يا مقيل الأثرات أقل أثراتنا يا غافر الزلات اغفر زلاتنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفه عين اللهم انك عفوا كريم تحب العفو فاعف اللهم لنا نسالك العافيه والافوى والمعاده الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك العافيه الأفو الافوى الاذيه في ديننا ودنيانا وأهلنا، وأموالنا اللهم امن روعاتنا واستر عوراتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ اعوذ أن ان نغتال من تحتنا يا فرجنا اذا اغلقت الابواب ويا رجانا اذا انقطعت الاسباب يا ملجانا اذا حيل بيننا وبين الاصحاب نسالك يا ذا الجلال والاكرام أن تجيرنا من النار نسألك ان تجيرنا من النار نسالك ان تجيرنا من النار اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وهمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وهمل اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره نسالك موجبات رحمتك واجزاء مغفرتك والسلامة من كل إذم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار نسألك الفردوس الأعلى من الجنة هذا الجلال والإكرام نسألك الفردوس الأعلى من الجنان هذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعلاج جنات الخلد هذا الجلال والإكرام اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغناء اللهم اعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك اللهم انا نسالك الخير كله ما ألمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما ألمنا منه وما لم نعلم اللهم رب السماوات والأرض رب الأرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل الثورات والعنجيل والفرطان نعود بك من كل نعوذ بك من شر كل دابة، أن تأخذ بناصيتها يا رحمن. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. أن تجعلنا وأهلنا وذرياتنا والمسلمين في حفظك وجوارك وعنايتك ورعايتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا ذا الجلال والاكرام اللهم فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه نعوذ بك من شرور انفسنا ومن شر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو أن نجره إلى مسلم اللهم إنا نعوذ بك أن يحضرنا الشيطان نعوذ بك من همزاته ونفخه ونفثه اللهم أصلح أحوالنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وحصن بروجنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واهد ضالنا اللهم أصلح, وأه... اصلح اولادنا اللهم اصلح واستر على نسائنا اللهم حسن اخلاقنا اللهم فرج همومنا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 نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تقضي الدين عن المدينين وأن تغني فقراءنا وفقراء المسلمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قُرَّ تائِيٌ واجعلنا للمتقين إماماً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 وفجأة نقمتك وجميع سقطك اللهم عليك بأداء المسلمين اللهم اشد عليهم ورأتك اللهم أبطل مكرهم اللهم رد كيدهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ المسلمين في كل بلاد اللهم احفظ المسلمين في كل بلاد اللهم اصلح احوالهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم فرج همومهم اللهم اكشف همومهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفق و اللهم وفق ولي ابننا لما تحب وترضى اللهم اطل عمره على الطاعه والتقوى اللهم وفقه ونائبيه اللهم اجعل أملهم في رضاك اللهم اجعلهم هداتم مهتدين اللهم انصر بهم هذا الدين اللهم وفق علماءنا اللهم سدد قضاتنا اللهم صوب قضاتنا اللهم وفق الآمنين بالمعروف والناهين عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم وفق رجال الامن اللهم اجعل لهم ناصرا ومعينا يا حي يا قيوم اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أعذهم من مظلات الفتن اللهم استر على نساء المسلمين اللهم واعذهم من التفرج والسهور هذا الجلال والإكرام إلهنا جمعتنا هذا الجمع المبارك اللهم كما جمعتنا في هذا الجمع المبارك اجمعنا في جنات النعيم اللهم اجمعنا ومن, ومن سمعنا في جنات النعيم اللهم اختم لنا رمضان بغفرانك اللهم اختمه لنا بالعتق من نيرانك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعلنا لحوض رسولك صلى الله عليه وسلم من الواردين وله في جنات النعيم من المرافقين ولا تحرمنا شفاعته يا حي يا قيوم اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم واكرم نزلهم اللهم انزل عليهم في هذه الليله الرحمه والسرور والبسحة والحبور اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم عد علينا هذا الشهر أعوامًا أديدة وأزمنةً مديدة ونحن في أمن وإيمان وفي طاعه وإحسان اللهم عد على امه محمد صلى الله عليه وسلم وهي في خير وآفية ونصر وعز يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم يا كريم اكرمنا ولا تهنا اللهم رفعنا ايدينا اليك الله اللهم تقبل دعواتنا اللهم تقبل دعواتنا اللهم تقبل دعواتنا اللهم ارحمنا بلا إله إلا الله اللهم ارحمنا بالتوحيد اللهم ارحمنا بكلمة الإخلاص اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم أحل علينا في هذه الليلة رضوانك، اللهم لا تجعل فينا ولا مانا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم. اللهم لا تجعله اخر العهد برمضان اللهم لا تجعله اخر العهد برمضان اللهم لا تجعله اخر عهدنا برمضان يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه الله أكبر, الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر, الله. أستغفر الله.